ب س م الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة و م ما ا أدراك القارعة ي و م يكون ا ل ن ا س كالفراش ا ل م ب ث ث و وتكون ا ل ج ب ا للعلوم ك ا ه ن ا م ف ش ف أ الاسلاميه من ث ق ت م و ز ي في ي ن ه فهو ع ش ض ي ة و أ ا ا من م خفت و ز ن ه ف أ م وما ادراك ما هيه نار حاميه